وانا دينا يو دونا هُنَا إِذْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُمِرُوا بِالْخُشُوعِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا بل قلوبهم في ظمات Huh?